إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفر من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويُقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب وصب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 أزلا أم شجرة الزقوم؟ إن جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ ما إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا الجحيم إنهم ألفؤآبهم ضالين إنهم ألفؤآبهم ضالين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 وَإِنَّ إلْلِيَاسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَ وَتَذْعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أَفَلَا تعقنون وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُبْرَسَلِينَ إذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بُطْنِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَعَثُونَ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 فاستفتيهم أليربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناث وهم شاهدون على إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصَدَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ